شبكة مزامير آل داود تقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان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 كَيدَ كُ